Hast neutrikti.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 امين قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبده ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبده لكم دينكم ولي دين الله اكبر الله اكبر